بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع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 الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير فمن زين له سوء عمله فرأه حسنا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 والله خلقكم من تراب ثم من نطفه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 وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ كُلٌ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى ذَلِكُ اللَّهُ أَبُوكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَبْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ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 والله هو الغني الحميد إن يشأ ينهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز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 وَإِن يُكَلِّبُوكَ فَقُلْ كَلَّبَ اللَّهُ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ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 ومِنَ الجِبَالِ جُدَدٌ فِي ضُرٍّ وَحُمْرٍ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَالِكَ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 يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويسيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا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 أم لهم شرف في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة مِنْ بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إن زالت إن أمسكهما من أحد من بعده. إنه كان حليما رفوا واقسموا بالله جهدا أيمالهم لأن جاءهم نذير لا يكونن أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا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 الله كان في عباده بصيرا.